لا أقسم بهذا البلد وأنتحلُم بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتما لن بدأ أيحسب أن لم يرض أحد ألم نجعله عينين؟ ألم نجعله عينين؟ ولسانه وشفتين وعدينه نجدين. فلقد تحمل عقبا وما أدرى كمن عقبا فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مس يتيما دام قربة أو مسكينا دام اتربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميملة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا